Meidän, umah, vaheet, emme, mahmo, uye, zae, emme. Ja harilde, emme, انا ابني الصادقان موسى بن جافا انا اللي من زوي وعن عالمي مكتا من سجني السجيم من اعسري الاسا خلاص هذا العلم بين الظل شماع الذبني وأنا السجنى مسجون وما واحد يهمني محكوم ويدزاي يدهمني يحرق الذبني وأنا السجنى يزايد همي كظم غيظي واصب شيدت اسمي صبوري وبيش دائب احبسي بهمي صفتي بهمي صايب ما أحضر يمي أني سر إلهي وآيشي بدمي أنا الراضي قضاء بصح وتي وحي لها أقدام ma yit rikni ala iqla Sejne Mahmud, uye zayed Hamid. Eddamou se kelimet شدون خلق مسجو تغيرت مطامير وفلايدر يدرون عاد بها المحل ليش يشل اهلك فوق sitten ne shabihati-ainoja, jahti, من إنتاج مؤسسة هدى الصدر الفقافية العلمية ذبني همي بزنازيني عيني خذت عمري السجون وزا وتسني أنا مبسوطتي والنوم تطويلي على سياط راد اللو تصاحيني. كاذيرل حزين ولا الفيني وسرتنا مري العذاب خير شرايني ياني بشير ياني لتلف ومن كثري الا جيني محمود وياس عيد همي لبي انشاءك اخذتني لدين يا وترق علي ما تضيقين صفاتي بهاي السجون مقابل يتعذب سيقاني سيقاني سيقاني بقيتب سميت قال الله أنا بداري الغرب يا شيعتي مغرب دنا ساعة مماتي والأجالي قرار بعروقي لسم طعف وحي وتمدد بسم كل عمري سمهم فتني أوه أوه أوه نا <تصفيق> محمود سليل المصطفى وما فات اتقاني وبسجوني هو عيدانك يا أنا فراح عني وبد ما عاد جرعيت كاسر مني بغدرة الأحقاد خذت روحي مني وأهلي عني بعاد أنا اللي جي ما طروح جسر بغداد ما لا ترفع يالجيثيل ما حتشيها سي عبد الكريم الفضل محمود ويزايد همي يهريل ذابني همي الهندسة الصوتية والتوزيع مشتاق الغريش